بسم الله الرحمن الرحيم أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأخوة الكرام أيها الأخ المستمع وجه إليك هذا الحديث ليس من باب التسليه، ولكنه من باب العبرة والإنسان يعتبر لمن حوله والسعيد من اتعظى بغيره ولا يقول الإنسان أنا غير محتاج إلى هذا الكلام فالحمد لله أنا مؤمن فإن الله عز وجل أمر المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله فالمؤمن يحتاج إلى توبة والصادق يحتاج إلى توبة وقائم الليل يحتاج إلى توبة وصائم النهار يحتاج إلى توبة وقارئ القرآن يحتاج إلى توبة كيف بالغافل عن كفى بالذي ينظر إلى النساء يمنةً ويسرح كفى بالذي يستمع إلى الأغان كيف بالذي يسر المعاصي ويظن أن الله لا يراه، ألا يحتاج إلى توبه اسمع إلى ما يقوله الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن ترجع ولمن تفر ولمن تتوجه إنه الله توبوا إلى الله توبةً نصوحا عبد الله اسمع إلى تائبين إلى الله جل وعلا كيف قذف الله في قلوبهم التوبة ولتكن أنت أحدهم ولتكن يا عبد الله أحد هؤلاء الذين سطروا وذكروا وترحم الناس عليهم اسمع عبد الله إلى هذا الرجل رجل كان مغرما بالمعاد كان مغرما بالمعاصي والذنوب لا يعرف في دنياه إلا اللهو والطرب والخنا والزنا خرج في ليلة من الليالي بعد أن أكرمه الله بزوجه ورزقه ببنت وأكملت خمس سنين ولكنه ما عفى نفسه أباح له الله النكاح من الزوجة ولكنه ما عفى فرجه خرج في تلك الليلة يبحث عن صاحب سوء ورفقة فاجرة يخالطها في المعصية ذهب بحث عنهم فإذا بهم قد سبقوه وغادروا تضايق وأصاب بالحزن ووصيب بالحزن والحسرة والضيق والندم رجع إلى البيت فإذا به يعوض تلك السهرة وتلك المعصية بفيلم خلاعي واسمى يا عبد الله إلى هذا النبأ الغريب يجلس آخر الليل أين زوجه؟ زوجته نائمة مع ابنته الصغيرة في غرفة النوم ويغلق على نفسه غرفة المجلس وينظر إلى التلفاز وهو يشاهد فيلما جنسيا خلاعيا أما يتق الله؟ أما يستحي من الله؟ لو قبض الله روحه في تلك الحالة تظنه كيف يبعث؟ يبعث على ما مات عليه والله عز وجل في تلك اللحظات قد نزل إلى أين؟ إلى السماء الدنيا وقد كان أقرب ما يكون من العباد ويقول هل من داعٍ فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وهو غارق في شهواته وهو متلذذ بمعاصيه ينظر إلى المحرمات وفي لحظة من اللحظات يفتح الباب من الذي فتحه ينظر فإذا بنته الصغيرة فتحت الباب نظر إليها فأغلق التلفاز مسرعا فقالت له بنته الصغيرة يا أبي يا أبي اتق الله عيب عليك اتق الله عيب عليك فإذا به يرتجف وتهزه تلك الكلمات ثم غادرت البنت إلى غرفة النوم ووقف على حاله يفكر يا أبي عيب عليك اتق الله عيب عليك اتق الله يقول وظلت أفكر في تلك الكلمات في سكون وفي هدوء الليل يقول حتى قطع صمت الليل صوت. أتعرف ما هذا الصوت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يقول إنه صوت أدان الفجر يقول فإذا بي أذهب وأغتسل من جنابه وأذهب إلى المسجد متوجها إلى بيت الله من الذي يشده؟ من الذي يدعوه؟ من الذي يهدي؟ إنه الله جل وعلا يقول ودخلت المسجد يقول ودخلت في صلاة الفجر وفي السجدة الأخيرة يقول أجهشت بالبكاء فلما سلم الإمام يقول ضللت أبكي فسألني من بجمي ما لك يا فلان تبكي قال إليك عني سبع سنوات ما سجدت لله سجدة سبع سنوات لو قبر الله روح تظنه كيف يكون مصير يقول وضللت أبكي حتى طلعت الشمس وأقرأ القرآن يقول فذهبت إلى الدوام والعمل يقول ثم جلست مع صاحب لي في العمل وأخبرته بالقصة فرجعت إلى البيت وصليت الظهر يقول فلما دخلت البيت فإذا الزوجة تبكي قلت سبحان الله ما يبكيكي قالت يا فلان أدركنا قلت ما الخبر قالت ابنتك الصغيرة قد ماتت ابنتك الصغيرة عيب عليك اتق الله عيب عليك اتق الله يقول فأجهجت بالبكاء واتصلت على صاحبي يقول وصلَّينا العصر ودفنَّاها وأنا أقول للناس والله أنا لا أدفن ابنتي ولكنني أدفن النور الذي عرفت به طريق السعادة والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فَذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ عبد الله اسمع لهذه هذه القصة الغريبة والنبأ العجيب إنه شاب كان مغرما بالأغان وبالطرب يحب مغنية حبًا شديدًا حتى أُولِع بها وكان له جار شيخ يعظه كل فترة وينصحه في الله ويذكره يقول الشيخ فكان يبكي ولكنه سرعان ما يعود إلى ماضي وإلى معاصيه يقول وظل على هذه الحال فترة طويلة انظر كيف إذا أراد الله أن يهدي إنسانا كيف يسخر له أسباب الهداية يقول في يوم من الأيام نصحته فأطال في البكاء وذكرته وعظته فإذا به يزيد في البكاء وعهدني أن يتوب إلى الله يقول وجئته في اليوم, في اليوم الآخر فإذا به يأتي بأشرطة الأغان أشرطت تلك الممثلة فقال لي يا فلان خذ هذه الأشرطة وأحرقها قلت له ما الخبر ما الذي جرى قال لي لما نصحتني وذهبت إلى البيت أخذت أفكر في كلامك يقول حتى نمت في الليل يقول ورأيت في المنام أنني كنت على شاطئ البحر فإذا برجل يأتيني فيقول لي يا فلان فقلت له ما شألك فقال لي أتعرف فلان المطربة قلت نعم قال أتحبها قلت نعم أعشقها قال لذا فإنها في المكان الفلاني. يقول فركض ركضا سريعا إلى تلك المطربة يقول فإذا برجل يأخذ بيدي فالتفت يقول فإذا برجل وسيم وجهه كالقمر فإذا به يقرأ علي قوله جل وعلا اخىى يمشي مكبا على وجهه اهدا اهدا ام من يمشي سويا سويا على صراط مستقيم يقول واذا به يردد الايه بترتيل يقول انا ارددها معه وارتل معه يقول حتى استيقاظ من نومي فإذا بأبكي ما أدري عن نفسي يقول أبكي وأردد هذه الآية بترتيل أفمن يمشي مكبًا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم يقول وأرددها وأبكي حتى دخلت أمي علي ونظرت إلى حالي فأخذت تبكي معي يقول وهي تبكي وأنا أبكي معها وأردد هذه الآية أفمن يمشي مكبًا على وجهه أهدأ أما يمشي سويا على صراط مستقيم يا معشر العاصين جود واسع عند الإله لمن يتوب يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك يا من عمره قضاع في عصيانه وتصرما واسأله توفيقاً وعفواً ثم قل يا رب بصري وزل عني العمى يقول عليه الصلاة والسلام لو أخطأت حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم انظر الرحمة الله وانظر إلى سعة رحمته واسمع إلى هذا الخبر شاب أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي لا يعرف الدنيا إلا الذنوب حتى الصلاة ما يصليها رجل ضاقت به الدنيا بما رحبت يعاشر النساء ويشرب الخمور ويستمع إلى الأغاني ولكنه ما حصل على السعادة وسل وابحث في قلوب أولئك العصاء تجد فيها سعادة لا والله إذا جاء الليل وحل الليل ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت قلوب مظلمة وفذور موحشة ووجوه قد أغشيت كقطع من الليل مظلماء يقول ضاقت بي الدنيا بما رحبت فسافر إلى بلد آخر إلى أخيه يزوره وكان أخوه صالحا يقول فسلم عليه وقال له أخوه ما الذي جاء بك يقول أصبت بالضيق وبالضنك ولم أدري إلى أين أذهب فجئتك أجلس عندك يقول فرحب به أخوه يقول وبات عنده تلك الليلة يقول وما ولم يقم لصلاة الفجر فجاءه صاحب لأخيه وكان في الديوانية يقول فأيقظه للصلاة وقال له يا فلان صلاة الفجر يا فلان قم لصلاة الفجر فقال له اذهب عني واغرب عن وجهي يقول فذهب وجلس يفكر في تلك الكلمات حتى كان يقول له ذلك الرجل يا فلان جرب الصلاة جرب الراحة في الصلاة جرب لن تخسر شيئا جرب الركوع جرب السجود جرب القرآن جرب أن تقف بين يدي الرب جل وعلا ألا تريد السعادة؟ ألا تريد الراحة؟ يقول واخدت وفكر في تلك الكلمات يقول حتى اغتسلت من جنابه وتوضأت وذهبت إلى بيت الله. يقول فأخذت أصلي. يقول فثم بكيت. يقول ولم أشعر بالسعادة منذ زمن طويل. يقول ما شعرت بها إلا لما خرأت ساجدا لله جل وعلا. يقول ثم مكثت يوما عند أخي. ثم سافرت إلى أمي في البلد الذي كنت فيه. يقول وأقبلت على أمي أبكي. تقول ما شأنك؟ ما الذي غيرك؟ قلت لها يا أمي تبت إلى الله جل وعلا. يا أمه رجعت إلى الله يا أمه أنبت إلى الله ثم تقول يقول ومن يروي عنه الرواية يقول مكث أياما ثم جاء إلى أمه فقال يا أمه أطلب منك طلبا أرجو أن تردي تردي هذا الطلب قالت وما هو قال أريد أن أذهب إلى الجهاد في سبيل الله أريد أن أقتل شهيدا في سبيل الله انظر يا عبد الله انظر إلى سعادة الإيمان وانظر لذ ذذة الطاعه وانظر إلى سعة الدنيا والآخرة يا أم أريد أن أذهب إلى الجهاد فقالت أمه يا أبني ما رددتك وأنت تسافر إلى المعصية فهل أردك وأنت تذهب إلى الطاع؟ اذهب يا أبني إلى أي مكان تشاء فذهب إلى الجهاد في سبيل الله وفي يوم, يوم جمعة وكان في المعركة معه أصحابه جاء الطائرة فرمت تلك المتفجرات والصواريخ فأصيب صاحبه وليس هو بشضية فحمله ليسعفه فإذا بصاحبه تفيض روحه إلى الله جل وعلا فحفر له قبرا صاحبه حفر لصاحبه قبرا فادخل صاحبه في القبر ثم رفع يديه وقال اللهم اللهم إني أسألك أن تغرب علي شمس هذه اليوم هذا اليوم حتى تقبلني شهيدا عندك يا الله يقول ثم أنزل صاحبه فإذا بغارة فيتحرك من مكانه، فإذا بشغية تأتيه، فإذا بنفسه تفيض إلى بارئها، إلى أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نرجو له شهادة يا عبد الله. أتعلم كيف يبعث؟ يبعث وجرحه يثعب دما اللون لون دم والريح ريح مسك يدفن كذا لا يغسل ولا يكفن في ثيابه ودمه يدفن يا عبد الله حتى يبعث عند الله شهيدا في سبيل الله عبد الله اسمع اسمع إلى هذه هذا الرجل كيف تاب وكيف سخر الله عز وجل له التوبة هذا رجل ذهب إلى بلد ليزني وليفعل الخنا والفجور فإذا به واعد وعاهرة دائرة فدخلت معه في الغرفة فلما تزينت وتعطرت إذا بها تقول كلمة لا تقصدها ولن تردها لكنها ترفض بهذه الكلمة فقالت لا إله إلا الله فسمعت تلك الكلمات فارتجف ثم تذكر ربه العظيم فقال له فقال لها يا فلانة البزئيابك وخرج وخرج من هذه الغرفة قالت ما شالك ما الذي جرى ما الذي حدث؟ قال لقد ذكرتيني بعظيم لقد ذكرتيني بعظيم ولم أكن لأعصي هذا العظيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لا تقل يا عبد الله لي ذنوب عظيمة ولا تقل إن معاصي لا يغفرها الله لي ولا تقل إن خطاياي قد بلغت عنان السماء اسمع إذا كانت توبتك صادقا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما لا تسوف ولا تقل غدا ولا تقل لما أصل للبيت ولا تقل إن شاء الله في رمضان ولا تقل لما أحج ولا تقل لما أتزوج إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يا عبد الله لعلك تأتيك منيتك وأنت تقود السيارة أو أنت نائم أو أنت تلهو وتلعب ما تدري يا عبد الله متى تأتيك منيتك اسمع إلى هذا الرجل جندي كان هذا الرجل عاصيا لا يعرف حتى الصلاة في يوم من الأيام هذا الرجل كان واقفاً يحرص في مكان عمله وكان بالقرب من مسجد بالقرب من مكان عمله مسجد وقد زار ذلك المسجد الداعية يدعو إلى الله جل وعلا فإذا بهذا الداعية يتكلم في السماعات الخارجية وهذا الشاب يسمع وهذا الرجل الجندي يسمع إلى هذه الموعظة فإذا بهذا الواعظ يذكره بالموت وبالجنة والنار وبالمصير عند الله جل وعلا ويذكره بيوم يقف فيه مع الله جل وعلا يحاسبه ويذكره ويعظه فإذا بهذا الرجل ينتبه ويتذكر ويتعظ ويخاف يوما كان مقداره خمسين ألف سنة فإذا به يبكي ومن شدة البكاء سقط على الأرض مخشيا عليه فجاءه أصحابه يرفعونه فيقولون له ما لك ما شأنك قال تركوني ودعوني فإذا بي يزداد في البكاء ثم تركه وذهب واغتسل من الجنادة فإذا بدمعته تغسل ذنوبه وإذا به يأتي إلى المسجد الذي كان يعظ فيه ذلك الداعية فيصلي ركعتين ويستمع إلى حديثه وهو يبكي وهو يتذكر ذنوبه ويتذكر معاصيه ويتذكر خطاياه فلما انتهى جلس مع ذلك الداعية وأخبره عن شأنه فقال له ذلك الداعية أريد أن أجلس معك فجلس معه فإذا به يتذكر قوله جل وعلا والدعية يذكره به يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد والتنظر نفس إيش قدمت لغد نظر للنساء أم استماع للأغاني أم زنا وخنا أم نوم عن صلوات ماذا قدمت لله إذا وقفت بين يديك تظن أن الله قد نسي، تظن أن الله يغفل تظن أن الله لا يراك يا عبد الله انتبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد نظر للنساء أم استماع للأغاني أم زنى وخنى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 الله خبير بما تعملون ثم أخذ يبكي وأجهش بالبكاء يقول حتى ذهب إلى فراشه تعرف ما الذي جرالح ختم القرآن كله في أربعة أشهر حفظا ختمه لأن الله قدث في قلبه لقاعد وأنار قلبه بالإيمان وشرح صدره بالإسلام أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ عبد الله ليلة كاملة, ليلة كاملة ينام عن الفراش لا يأتيه النوم تعرف لماذا؟ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ يَا نَفْسُ ثُوْبِي فَإِنَّ الْمَوْتَ قَدْ حَانَا وَاعْصِ الْهَوَى فَالْهَوَى مَا زَالَ فَتَّانَا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي ولالأموال أتركها خلفي وأخرج من دنيا يعري أنا أبعد خمسين قد قضيتها لعبا قد آنا تقصري قد آن قد آنا يقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أقبل على الله ارجع إلى الله هذه مرأة في السبي تلتفت يمنة ويسرة تبحث عن رضيع لها قد أضاعت وتخيل أمًا قد أضاعت رضيعها ثم والصحابة ينظرون ثم وجدت رضيعها من بين الناس فأخذت رضيعها ثم ضمت إلى صدرها فألقمت ثديها ثم بكت بشدة الفرح فقال عليه الصلاة والسلام تظنون هذه ملقية ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال لله لله أرحم بعباده من هذه بولدها ورحمتي واسعة كل شيء فسأكتبها للذين يتقون لمن إن رحمة الله قريب ممن يا عبد الله من المحسنين من التائبين من النادمين من الراجعين من الذين يعزمون على التوبة من الذين صدقون فيها اسم يا عبد الله إلى هؤلاء الأربعة أربعة من النثر أربعة كانوا قد أذهبوا دنياهم في المعاصي والزنا والخنا قرروا أن يسافروا إلى بلد يعاقرون النساء ويشربون الخمر فإذا بهم يدخلون في مرقص أربعة أصحاب اسمي عبد الله ولعن الله يوقيذك كما أنقذ بعضهم ثم نظروا فإذا بمرقص فخم قرروا أن يدخلون في تلك الليلة أتعرف من ينتظرهم؟ إن ملك الموت قد سبقهم وينتظرهم يا عبد الله دخلوا في ذلك المرقص وفي جوف الليل الآخر والرب يرى والله عز وجل لا تخفى عليه خافية إذا بهم في سكرهم وفي لهوهم وفي طربهم وكل واحد منهم قد عان قمراء يراقصها ويقبلها وفي تلك الأثناء إذا بأحد هؤلاء الأربعة يسقط على الأرض مخياً عليه أقبلوا عليه فزعوا نظروا إليه فقال لهم فقالوا له قال أحدهم له قال له يا فلان قل لا إله إلا الله يا فلان قل لا إله إلا الله فإذا به ينتبه فقال له زدني كأس الخمر وتعالى يا فلانة زدني كأس الخمر وتعالى يا فلانة فإذا به ورد تلك الكلمات وخرجت نفسه إلى الله جل وعلا يلقي الله على هذه الكلمات ويبعث بين الخلاء وهو يقول هذه الكلمات وهو سكرار ثمل وهو يعاقب النساء ويعاشر النساء فنظر الثلاثة وأجهشوا بالبكاء وأصيبوا بروح من شديد. ثم خرجوا من المرقص كل منهم قد قرر التوبة إلى الله جل وعلا. أتعلم كيف رجعوا إلى ديارهم؟ كان البعض يظن أنهم سوف يرجعون بالهدايا وسوف يرجعون بما يشترونه لأهليهم وأقربائهم لا والله. رجعوا بجثة صاحبهم. رجعوا بجثة صاحبهم. في المطار كشفوا عن وجهي يفتشون الجثة. يقول أحدهم. لما نظر إلى تلك الجثة من سوادها ومن قبحها ومن ظلامها خرَّ مغشيا عليه من قبح تلك الجثة ولكنهم رجعوا وقد تابوا إلى الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم الله فَذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذْنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ إمرأة تأتي إلى الله صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله زنيت من منا يستطيع هذا؟ ومن منا يقوى تعرف ما تعلم الحكم إنه الرجم حتى الموت يرمى بالحجارة حتى الموت فقالت يا رسول الله زنيت قال لعلك فعلت كذا وكذا قالت لا يا رسول الله زنيت قال اذهبي حتى تضعي ذهبت أشهر ثم رجعت فقالت يا رسول الله هذا ولدي أنا التي أتيتك قبل أشهر وقلت لك قد زنيت وهذا ولدي فقال له عليه عليه الصلاة والسلام أراد أن تستر على نفسها قال ارجعي حتى تفطميه فذهبت وعادت بعد أشهر طويلة فقالت وبيدها كسرة خبز تطعمه ولدها فقالت يا رسول الله ها هو ذا قد فطمته يا رسول الله فطهرني طهرني لا تتحمل الذنب والمعصية لا تتحمل أن تلقى الله بهذا الجرم العظيم تريد أن يطهرها الله ولو كان بالقتل ولو كان بالموت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الولد فأعطاه لأحد الصحابة ثم أمر بحفرة فحفرت ثم وضعت تلك الحفرة وأمر الصحابة أن يرجموها فرجموها فإذا بأحد الصحابة يطير شيء يطيش شيء من الدم عليه فتكلم عليها وكانه سبها فقال عليه الصلاة والسلام مه مه لقد تابت توبة لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني إذا فكرت في ندمي عليها غضت عضت أنامني وقرعت سني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني عبد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبادي يا ابن آدم لو بلغ الذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابة مغفرة ما الذي يمنعك عن الله ما الذي يصدك عن سبيل لا أقبل على الله يا عبد الله اضطرح بين عديه أسد له ولتدمع العين عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ولا واللهيك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أختم حديثي معك يا عبد الله بهذه القصة قصة شاب كان مع فتاة يعاشره ويعاقرها إذا بهذا الشاب يأتيه من ينصحه ومن يذكره ومن يعظه جاءه في الشارع ووجده معها فأتى لينصحه وينصحها فإذا بالفتاة تهرب ثم يقف أمام هذا الشاب يقول وأخذت أنصحه ويذكره في الله جل وعلا وععظه ويذكره بالموت وأنه قريب وبالساعة وأنه لها عظيم يقول وإذا بحديث ما ينتهي إلا والعينان تدمعانه وقد ذرفت عيناه الدموع يقول فلما انتهيت من الحديث أخذت رقم هاتفه وعطيته رقمي يقول ثم ذهبت وذهب يقول وبعد أسبوعين وأنا أقلب أوراقي يقول إذا بي أقرأ رقمه رقم هاتفه يقول فاتصلت عليه وكان في الصباح فسلمت عليه فقلت له يا فلان أتعرفني فقال وكيف لا أعرف الصوت الذي كان سببا لهدايته فقلت الحمد لله يا فلان كيف حالك؟ قال منذ تلك الكلمات وأنا بخير وأنا في سعادة وأنا أصلي وأذكر الله جل وعلا. فقلت لا بد أن أزورك اليوم. قال حياك الله. قلت سوف أتيك بعد العصر. يقول وعندما صليت العصر جاءني ضيوف فأخرون عن الموعد. يقول فلما جاء الليل قلت لا بد أن أتي ولو تأخرت في الموعد. يقول فأتيت في الليل وطرقت الباب. يقول فخرج لي شيخ كبير. فقلت له أين فلان قال من تريد قال أريد فلان يقول من قال فلان قال للتو قد دفناه في المقبرة للتو قد دفناه في المقبرة قال لا يمكن قد كلمته اليوم في الصباح قال صلى الظهر ثم نام في القيلولة وقال يقضوني لصلاة العصر يقول فجئنا نوقظه فإذا هو جثة هامدة وإذا نفسه قد فاضت إلى بارئها يقول فبكيت ثم قال لي ومن أنت قال تعرفت على إبلك قبل أسبوعين قال أنت الذي كلمته قال نعم أنا يقول دعني يقبل رأسك قال لا قال دعني يقبل الرأسك الذي أنقذبني من النار الذي أنقذبني من النار يقول فقبل رأسي ربنا إننا سمعنا مناديا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا صوف لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوّفنا وتوّفنا مع الأضرار عبد الله العزمت وانقررت التوبة وانرت الإناذة فعليك بثلاثة أمور أولها عندما على من اندم على تلك الليالي الحمراء واندم على تلك الأفعال القبيحة واندم على ذنوبك العظيمة اندم يا عبد الله ولن كسر القلب ولتكن الحسرة صادقة وخارجة من قلبك ثانيا يا عبد الله اقلع عن جميع الذنوب والمعاصي. كيف تقلع أن تكسر تلك الأشرطة وأن تفارق تلك المجالس وأن تحرق تلك الأوراق وأن تمزق تلك الصور اطلع يا عبد الله ولتكن التوبة صادقة ثالثاً اعزم من قلبك اعزم عزما صادقا أن لا ترجع إلى الذنوب مرة أخرى فإن غلبتك نفسك وصرت مع الصالحين ومشيت قطاعة الله وغلبتك نفسك وأذنبت مرة أخرى فعد فإن الله كان للأوابين غفوراً وكلما غلبتك نفسك وعدت إلى المعصية فعد فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وإياك إياك أن تسر على المعصية وإياك إياك أن تعزم في قلبك أنك تعود إليها عبد الله لتكون التوبة صادقة وليكن هذا الكلام الذي تسمعه مني هي بداية ميلاد جديد وحياة جديدة بينك وبين الله جل وعلا أقول هذا القول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميل الله شيء من أخي المسلم، أخت المسلم، يسوع مؤسسة أهل الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. أن تتلقوا اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف. والله ينتوفير.